ومنذ عن قد يأذي الذرة المكونة وجورة المصونة والكون كله يصني ويصي في سور وابتياج في قرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون تشوفت إلى بروزه متشوقة من آذقا في جوائل كنوز وكل دابة لكريش نطقت بفاصر عبارة معذلة لكمال البشارة وما من آمن حملت في ذلك العالم تثبي عمليا باغلام من بركات وسعادة هذا الامام وما من عامل عملت بعمياه بعُلَانٍ من بركاتِ وسعادةِ هذا الإيمان، فلم تزل الأرض والسماوات مترنّقة بأطرِ الفرح بملاقات عشرةٍ بريات. وبروزي من عالم الخفاء الى عالم النور بعد تنقلي بالمطون والظهور باور الله في الوجود باجت التكريم وبسطه في العالم الكبير ما عدت الشريب والضائم لبروزي عادا بشري وحين قرب حوار في هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيه النبي الترغيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تذيج وأرسنة الملائكة بالتبشير للعالمين سبحان الله والحمد لله ولا اله الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله الله الحمد لله ولا اله الا الله صلى الله عليه وآله وسلم تاملاً في عالم الثور نوراً فاقاً كل نور وأنفذ الأفضل على من أتمى الله عليه وما من خواص الأمة أن تحديثا لجناب المسعود ومشاركة لا في هذا السماط الممدود حضرت بتعفيق الله السيدة مظيم والسيدة آسية ومعهما من الحور العين من قزر الله له من الشرب القسمة الوافية فَتَلوَ اقَّلَّ الذي وَقَبَّلَ عَلَهُ هُورٌ يُلادَ المَوْلُودُ فَمْطَلَقَ الْقَضْمُ التَّمَامُ فَنَوَّرَ نَمُودُ وَبَرَزَ الْحَامِدُ الْمَحْمُودُ وَذَائِنَ لِلَّهِ مِتَاعِهِ وَسُيُورُ صَلَّى اللَّهُ Allah <laughs>